فخرج منها خائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وبين خوفه المذكور بقوله تعالى فأصبح في المدينة خائف يترقب الآية وقوله تعالى فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين قد قدمنا الآيات الموضحة لابتداء رسالته المذكورة هنا في سورة مريم وغيرها وقوله فوهب لي ربي حكما قال بعضهم الحكم هنا هو النبوة وممن روي عنه ذلك السدي قال المؤلف رحمه الله والأظهر عندي أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه بالوحي والعلم عند الله تعالى قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين ظاهر هذه الآية الكريمة أن فرعون لا يعلم شيئا عن رب العالمين وكذلك قوله تعالى عنه قال فمن ربكما يا موسى وقوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ولكن الله جل وعلا بين أن سؤال فرعون في قوله وما رب العالمين وقوله فمن ربكما يا موسى تجاهل عارف أنه عبد مربوب لرب العالمين في قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا وقوله تعالى في فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقد أوضحنا هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وفي سورة طاها في الكلام على قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى قوله تعالى قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه إلى آخر القصة قد قدمنا ايضاحه بالآيات القرآنية في سورة طه والأعراف وقوله تعالى واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين الى قوله الا رب العالمين قد قدمنا الايات الموضحه له في سوره مريم في الكلام على قوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم الآيات وقوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قد قدمنا ما يوضحه من الآيات في مواضع من هذا الكتاب المبارك في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وفي الحجر في الكلام على قوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قوله تعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ما دلت عليه هذه الايه الكريمة من أن أهل النار يختصمون فيها جاء موضحا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى كقوله تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صال النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم إلى قوله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقد قدمنا ايضاح هذا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار وفي سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا الآية وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه تالله ان كنا لفي ضلال مبين إِذْ نسويكم برب العالمين قد قدمنا الايات الموضحه له في اول سوره الانعام في الكلام على قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقوله تعالى فمالنا من شافعين قد قدمنا الآيات الموضحة له أيضا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة الآية وفي سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا الآية. أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بإذن الله لقاء آخر جديد فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته